ایر میو کن الادم میم و الا مل مفلی حو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 يُخَادِعونَ اللهَّ وََّذينَ آممَنوا وَمَا يَخدَعونَ إِلَّ أَمفُسَهُم وَمَا يَشرُون فيِي قُلوبِهِم رَض فَزَادَهُ اللهَّ مَ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 أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ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 ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا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 اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تجارتهم وما كانوا مهتدين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 صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر جرو نسویا ہُھم فی مِنَ سو حَذَرَ مولہ ہوم ہی تم يَكَادُ بَرقُ يَخْطَفُ أَبَ الصَارَهُم كَُّمَا أَضَ أَلَهَُّ شَْوفِيهِ وَإِذَا أَ لَم عَلَهِم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 لند وم فی منجل دین بسورة من مثله وادعوا شهداءكم فأتوا مسلی سوہد کل کن تم سوتی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 ول فیحل يبقى ما لم ما بدعه فما فوقها فام الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم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 أولئك هم الخاشرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواثا فأحياكم میومی تم سیو کم الؤ ہو جلس أَمَانَئَ فَسَوْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 ديما او نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلّم آدَمَ الأسماءَ كلها ثمَّ عرضهم على الملائكة فقالوا أنبئُونِي لنی بھی اسم کن تم سو کی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 بِأَسْمَائِهِم فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِم قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي لَمُ غَيبَ السَّماتِ وَ الأّ وَأَ لَ مُ بدُونَ وَمكُ تُم وَإِذ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 وَقُلْنَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٌ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ ری متیبین ج میات من فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَفَارْغَبُونَ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ کر الناس بالبر مت انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا افل وإنها إلا على الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ ن ال ریش کور مت لوال کم س کم لال مت كو یو مل تجین سفسین شوں ول یو كو بلو میند ڈیو سرو وَإِذْ جئن مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ زد في حُون آبناؤكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاءٌ من ربكم عظيم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 من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ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 وَإِذِ اِسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ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 نل کم سلری بل مِنَ نل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 اندین سوا سوبی نیو میری والح مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 لوسری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 اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 سال مل گ کال ان وکار سفر افے کیونو ہے ترین کال اد لا یوبل ملب کر قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْكِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَتَ فِيهًا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 تُمْتَكْتِمُونَ فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ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 وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ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 پل چاکل وَمَا ان مو سیون مو نل کتبین يُونُ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ۖ فَمَا يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ ايدي هم وويل لهم بما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا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 وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وَلَا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون قُمَّ أَتُمْهَا أُلَ إتَقُتُلونَ أَم فُسَكُمْ وَتُخْْرِلُونَ فَريقَم مِنْكُم مِنْ ذيَرِهِمْ تَضَاهَعونَ عَلَيْجِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ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 وَمَ اللَّهُ بِضافِل لِنَّ عَمماَا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 وَلَمَّ جَ أَهُم كِتَابُوا مِنعدِ اللهِ مُصَدِّكُ لِمَا مَعَهُم وَكَانوا مِنْ قَابلُوا يَسْتَفْتِحونَ على الَّذينََ كَفَْرُوا فَلَمَّ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 فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا يؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله منهم قَبْلَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ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 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أو عهداً نبذه فريق منهم بل لا ولما جاءهم رَسُولٌ مِّنْ ج دَِّهِ مُصَّكُ لِمَا معَم نَبَذَ فَريق مَِ الذيذ نَ أُوتُ الكِتابَ كِتابَ الله ن دفری کم لین اُلکی تک اللہی و را ابریم کے نمون تَبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا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 وَمَا يُعَمَانِ مِن حَدِد حََّ يَقُلَ إِ مَ نَحنُّ فِتْْنَةُم فَلَا تَكفُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ و تل مل گل کدالی مول منسٹ مِنْ مل ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا ا مسوب تم دل کے نئی اگل دین منو لکول عذاب أَلِيمٌ مَا کدیم الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يشاء مؤ نیبری اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ودرلس ودی رگل کتب کمبی م بِرَأْضًا حَسَدًا مِنْ عند أَنْفُسِهِمْ حَسَدًا مِنْ عند أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا ل تج میں لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ تمہ نم ان کم تم سواد بل من اسل مجگو لو پل اج روند ج وَل خَْوف عَلَِب وَل يَح وقالت, اليهود ليست النصارى على شيء وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ویت كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِم فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها میں کن لوہ عل خل عذاب عظیم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فَثَمَّ وجه الله إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وقال الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْمُونَ إِنْ آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِم تَشَابَهَتْ قد بينا لقوم إنا بالحق بشيرا وَلَا ولا عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الله هو الهدى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 الینچ نلب لون کتی لتی مین وی فل اک مل خ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 وت کم چین سین شل یو کل ادر ول چف یوں سرو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 قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عم عیل بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ نو السُّجُودِ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 سرس میں تیوں کال او سرو علا ز و س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 رب نجان مسلم لمتی نتم مسلم تلک واری ن من سکن ک تواب رحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم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 وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَهُ نَصِيرٌ إِذْ قَال لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين یل فیل کمدین فیل تم تم تم مسلم کل تم سہدارا أوب الموتُ إذ قالب يهِ م تَعَّدونَ م بّ قالونَ عَبدُد إى قَ نَّبُْدُ إِلَهكَ وَإِلَهَا آبَائِكَئِب غمَ وَإِسْ مَا علَ وَإِسْه قَائلََ وَاحدًا وَنَحنُّ له مسلمون سب کم کے سب تم وال وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلُ آممَن النَّ بَِِّ وَمَا أُنزِلَ إلَ وَمَااءُزِلَ إِلَ إِبرمَ وَإِسمِيلَ وَإِسحَا قَوَيَعقُ بَ وََلْ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ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 وَإِنْ تَوَلَّوُوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكْفِي كَوْمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ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 ومن أظلم ممن كَتَمَ شهادة عنده من اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 سيقول من الناس ما ولاهم عن التي كَانُوا عَلَيْهَا ہب لو الْمَشْرِقُ م ييا دم ش أ إلَ صلاطم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 وإن كانت إِلَّا على الذين هدى الله وَمَا كان الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ لو گ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فول وجوهكم شطرة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 إِلَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ مَنِّي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كمَا أَْسَلنَا فِيكُم رَسُول لَم مِنْكُم يَتْلُ عَلَكُم آيَاتِنَ وَيزَككُم وَيُعَِّمُكُمُكِتابَابَ وَ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 يا أيها الذين آمنوا بالصبر منس ان وس مع سبری والمی کلفی سب لہی عمل ال کل تشرو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 الذين إِذَا مصيبة قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ویل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 من ہجل مر پل دون ہؤم ومن تؤ رو نالی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 والناس اجمعین خالدین دین یو حفن زبل عل ہُوی دل عل ہوں نہی نف سم فیل فل فِي فیل بحری بیم پاؤنس بم پاؤن سَوَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتْبِرْ لا تخذ من دون الله انذا الذين يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ول یا نل کو لمیاں و شدید اللہ زب اللہ دین مین اللہ تاسب وَقَالَ کا تَبَعُوا لَهُ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ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 نمکل ملتا و اد لو سل ملف نل گی اب نل اب لیا كِلٌّ نَشِيءٌ وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِطُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً یوگلین منوی الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم والدم ولحم وما به مل سیریل فمن اضطر غير باغ ولا دین مل مل مل گ سر نی سمنم کلن الا میال نفی بوتونی علند الا مایا وُجُنٌ فِي بُطُونِهِم إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أولئك الذين الضلالة بالهدى والعذاب بل فما اصبرهم على النار ذلك بِأَنَّ ن زلینخلفیش کو بَعِيدٍ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 وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَ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 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسَاءِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لین عليكم القصاص کسل القتل الحر بالحر والعبد بالعبد اب س ف منفی الحت بل موفیو دل لو بِكُمُ وَرَحْمَتِهِ فَمَن يَعْتَدِ حَدَّ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 بدلگو بادم اس مل بدل انگی نالی فمجن فن اسم فلح و إِنَّ اسمل ان پہ یا ن عليكم کالی کم سیم على میوں من قبلكم لعلكم کم تک ام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ین کو مو میل کم ان کو شہر مل غدا کل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 لمہ دل ال کشکر و اِس لائب دیا کیو د داعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اہل الصِّيَامِ لیا إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ تم لیب لِبَاسٌ ل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى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 لوگ وَلَا تم کی پون فلم سجد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 أكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا ن سیلمی تم تم یس ارونا کان اہل امکلی وَأْتُوا بیو مِنْ تم ابھی وقل پی سینکات کم ال تا تب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ پہ فإن فإن وقم لا تَكُون فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الحرام الحرام قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم کم الله واعلموا ان الله مع في سبيل الله ولا تلقوا والوبی الى کم واحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلو الهدي محلة فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا او بِهِ اَذَاً مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ او صدقةٍ او نُشُك فَإِذَا أَمِنْ antum faman tamatta al umrati ila al haj famas ay sara min al hadi faman lam yajid سم کشم کے لی مل یقریل گریل ہ کل مل شدید کب الشور میں ال فمن فرض فيهن الحج فَلَا رفث ولا, فسوق وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مال خَيْرٍ يَعْلَمْهُ گرو وتزودوا فإن خير الزَّادِ أُولِي الْأَلْبَابِ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال تم اف روشو ایوست ان پہ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَانْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّ چین فی دلگو فل سی مل گول دنیا ہسنتاؤں ہسنتا ال نیو می مشبو وی سنکور لمتا جل میں پل اس مالی و متل اس مال منی ت کل مو ان کم علم جیوکلو فیل ويشهد الله على ما في دس ویو ويسد فيها ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة وجَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات الله و عیوین من دور شلمی کاتوتی جادی پلل تم باد مج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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أم فاسل نو نشری نم ظرین و الم ہُلک و ال ملکیلحق اَن يَحْكُمَ بَيْنَنَا النَّاسَ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بينهم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 وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبُ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 وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ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 ول ضن کو کمحت ید کم اِن کم یوت دین کم دینی فیم وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 نیل خمل میشی اُلفی مسم کبھی و مل مِن م ويسألونك ماذا ينفقونك للعفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون قل اصلاح لهم نیل خولی پوس نم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنِّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم إلى والله يدعو الى نیل ود عل جی ولوبین دین اسال عنهم يتذكرون ويسالونك عن المحيط کل ہنی س فلم تب تر فن ف ن می الله. الله يحب ایمر کم ان نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حِرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم وبشر المؤمنين وَلَا وب وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وی نالی لو ایم لو بل عی عی میں نکم و لو ای کم وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَّفْسِهِ تَرْبُصَةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَأُ فَإِنَّ اللَّهَ وَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا اطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يا رب صنا بانفسنا ثلاثه تقر ولا يحل لهم ان يكتمن ما خلق الله فيه الرحامين ان كن يؤمنون بالله واليوم الاخر ووضعنا احدكم بيده في ذلك ان اراد لا ح ولا كنا مثل الذي عليه النبل المعروف والرجال عليهن اکل کمتنی فین اُتری ہوم سلکم تم نش عل ایوف اللہ انقیف تم القی می پل می مد تلک می پل و م حدود الله فأولئك هم ظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا دودی اب نل لقوم اِس فل قوم پل اجل پم شکیم روپین اُن ورم سی کلتا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا غل ملف سلو ا ولکمیال عليكم, عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ الله أَنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ ان وَإِذَا ول النِّسَاءَ سلؤن جلؤن فل تَلغُون فَل تَعَضُلغُ أيكِحَّ أَز جَغُ إذتَ رضَ زلی مین مین کم یو مینہ میل زلی کم اسل کم و لا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا مو نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا سا ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علينا عليهما وان اردتم ان تنسوا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 دَنَسَ النَّبِي أَن فُسِيهِنَّ أَرْبَعَةَ أشهر فإِذَا بَ لََّ أَجَلَهَُّ فَلجُونَ حَلَكُم فيِي مَا فَعَالِ النَّفِي أَمفُسِيهَِّ بِمَعرُ وَلهَّهُ بِمتَ مَّلونَ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 علی مل کم ست کریل تو سن تما روف والتا جی مدت اجل وال سی کم فہ زرو و نف رلی لو مل تم بول و م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 تم عوی عدی عد پو وغم تم لو سل فإن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ سریجلن فَإِذَا امین میں کلو ول أونَ مِنكُم وَيَذَونَ أَزُوجَ وَصْيةَ تَجلِلِّ أَزُاجِهِمََّ تًَا إِلَ الحَوُ لِ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّكِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْكِلُونَ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 من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ولاؤ ال چر مل بنی میم بو س قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم الكتال ألا تقاتلوا قَالوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَذْنَىٰ كتب إلا قليلا منهم والله عليم بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ مال م ان احق ملک منه مل کل من المال قال إن الله عليكم وزاده فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُ ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأذى کمت سکین تم و تم کے عل وتحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم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 قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكٌ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْنِي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنْ فَمَنِ الشَّارِبُ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِ شَربُ مِ غُءل قالل مِن پلن جل دین منو مہو طَاقَةَ تلیہ جلوت اج نی کل لین یون ان میتی نل مع ویری ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدم نورن کو ملک فری سہجم بل تل دل کے وس دین وكاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تِلْكَ مینل مسل تلک عَلَى مال لو ری سب نو مل بروح القدس لوش اولہ میں قطل مین بادی بَعْدِهِم بادی بَعْدِ مَا بہین تو الل پو والنگ و لوش مو کن ہے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 وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 والله واسع عليم الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتْبَعُونَ مَا أَنْفَقُوهُ وَلَا آثِمُونَ وَلَا آذُونَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ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 می جنتیم فل فہین فیل بِمَا وی مس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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طيبات مَا كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستون ُم بِآخِذهِ إل أَن تُ مِبُوفِي وَعَّمُ أَن نَ اللَّ وَنِي حميد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 ان تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِيعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ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 و میں تم فیکری فلی عمشی کم وم تم فیک نل تیو تم فیکو مین خریف فإليكم وأنتم لا تغلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعوا نظر بَمْ فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أُنِيَاءَ يَحْسَبُهُمُ الجاهل فِي تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لَا يَسْهَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الذيذينَ يُم فِقُونَ أَم وَلَجُم بِاللل وَنَّ غَارِسِم وَعَانَةَ فَلَهُم أَجَرُوهم رن دَ رََبِّهِم وَلَا خَحُ نلَيهِم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 ذلك بأنهم قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ مسلب وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ م فمن ج تم می پن تنگ پلؤ ملف امر عل مف علس ومحاب النار فِيهَا فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَاءِ كُنْتُمْ مُؤْسِينَ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 و تن لا و تدل کم تم فيه إِلَى اللَّهِ ج فی كُلُّ نَفْسٍ سیم كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ل دین منو سدنی جل فوب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهِ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمله وفليم للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم إِ يَكُونَ رَجُ لَنِ فَرَجُلُ وَمرَاءَتَِ مَّ تَوْضَونَ مِنَ الشُّهَد إِ أَنْ تَظِيل الل إِحدَُ مَا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 ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إلا تَنقُ نَجَّارَةً حَاضِرَةً تُديرُونها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لاَ تَكْتُبُوا وَأَشْهِدُوا إِذَا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ و إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ الله يُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تمین وَلَا کل گل تک مہد فَإِنَّهُ مسی کلب مہوی ملب دوم اخ شہ پیلی مئی اسی بو مئی اس والله على كل شيء قدير آمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون کُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاهُ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 رَبَّنَا لَا تُآخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا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 فن پھر ہم سل ملک فری